صلاه الله ما ل ا ح د ك واكب على احمد خ ي ر ما ن ر ك ب ا ل ج ه ا ب صالة الله ما لحد حمد كواكب على خ ي ر 「あなたは」<音楽> I'm sorry. g i Amen.